تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر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 مستمز تزعل ناسك أنهم أعجاز نخل ممقعف فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر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 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعطر، فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 كان جزيما شكر ولقد انذرهم بفشات نافتامرا بالنذر ولقد راودوه عن ضيف فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوق عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآيانا عطتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفئكم خير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 سَسَقَر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ من وكل شيء فعلون في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر